وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ولم يفرقوا, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَئِكَ سَوْفَ نُوْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْهُ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِسَاقِهِمْ وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميساقا غليظا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنباء بغير حق وقولهم